بسم الله الرحمن الرحيم فاسمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتفيه إلى الله والله يسمع كحاوركما إنه حسن بصير الذين يظاهرون منكم نسائهم لهم إن أمهاتهم إلا الماء ولذبهوا إنهم ليقولون انكرًا من, من القول والغورًا وإن الله العفور غفور والذين يظاهرون من نشاء ثم يعودون لما قالوا فتحرير ركبا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توابون به والله بما تعملون خبير ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسا ومن لم يستطع فإفعال ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِثَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ يوم يبعثهم الله جميعاً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 وَإِذَا جَاءَكَ حَيٌّ فَبِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيهِ أَمْرُهُمْ لَوْلَا يُعَذِّبُ اللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ أَشْبَهُهُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَتُرْسَمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وتناجوا في البر والتقوى واتقوا الله الذين عليه تشرّن إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضار لهم شيئا إلا به من وعلى الله أن المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فاتسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين هم الحلمة رجال الله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا اذا ناديتم الرسول فقد امموا بين يدينا اجواكم صدقا ذلك خير لكم واطهر وان لم تجئون فمن الله غفور رحيم اشفقتم ان تقدموا بين يدينا اجواكم وإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير لما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم لا منهم ويحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَ كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدْتُوا عَنْهُمْ سَبِيلٍ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ لَنْ تُغْنِيَ عَدْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْحًا لائثها صارم نارهم فيها خالق يوم يبعث الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء الا إنهم هم الكاذبون يستحوذ عليهم الشيطان فمن ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحاربتون الله ورسوله أولئك بالأهلين متبى الله لأغلبا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخرين دون من حد الله ورشولا ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إقوانهم أو أشيرتهم كنا كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وَاَجْرُهُمْ جَنَّاتٌ سَجِيِّينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حزب الله اللَّهِ هُمُ